كيف هان عليكم يا مسلمون أن ترون إخوانكم من أبناء دينكم وقد نزل بهم ألوان من العذاب والقتل والدمار وأنتم آمنون في دياركم سالمون في أهليكم وأموالكم كيف ذاك مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها رهاب الصوارم فإيهاً،, فايها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقنا الذرى بالمناسم وكيف تنام العين من أجفونها على هفوات أيقظن كل نائم وإخوانكم, وإخوانكم بالعراق يضحى مقيلهم ظهور المداكي أو بطون القشائم يسومهم الرغوم الهوان وأنتم تجرون ديل الخفض فعل المسالمين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 فلنجاهد ونناظل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناظل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سوعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سوعدا في كتاب الله ومساء غربا غربا غربا غربا غربا